ثم أما بعد فحيي الله أهل نبروه طبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الحبيب إلى قلبي على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودائم قامته إنه ولي ذلك ومولاه أيها الأحبة آثار الذنوب والمعاصر هذا هو موضوعنا في هذا اليوم المبارك فما تعيش فيه البشرية الآن من ضمن وما يحياه الأفراد الآن من هم وحزن ونكد وغم وضيق رزق وأمراض وأوبئة وبلاء إلى غير ذلك لو سألتموني عن كلمة واحدة كسبب رئيس لكل هذه المحن والفتن لأجبتكم بهذه الكلمة إنها الذنوب والمعاصر ما الذي طرد إبليس من رحمة الله ولعنه ما الذي أهلك فرعون وقومه ما الذي أهلك قوم ثمود ما الذي أهلك قوم صالح ما الذي أهلك قارون وخسف به الأرض؟ ما هو السبب الرئيسي لما تحياؤه البشرية الآن من قلق واضطراب وأزمات نفسية واقتصادية مروعة؟ وأظن أن الفضائيات الآن قد حولت العالم كله إلى قرية صغيرة فما يحدث هنا طراه هنالك وما يحدث هنالك طراه هنا في التو واللحظة البشرية الآن تعيش معنى الضنك فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إنه الضنك الضنك في الصدور الضنق في الأموال والأسواق الضنق في البيوت الضنق في القلوب الضنق في المعاملات كل نعيم بين يدي المبتعد عن الله جل وعلا والمعرض عن مولاه كل نعيم بين يدي المعرض عن الله سيتحول إلى شقاء وضنق وإن رأيته في الظاهر يتقلب في الوان النعيم المعصية شؤم على أصحابها من الأفراد والأمم والشعوب شؤم عليهم في الدنيا والآخرة أصبحنا في زمن الماديات واسمعوها مني ولا تمسوها أصبحنا في زمن الماديات ننسى آثار المعاصي والذنوب ننسى قد يتعرض الإنسان منا إلى محنة أو إلى فتنة أو إلى ضيق رزق أو إلى كدر ونكد وهم في القلب أو إلى ظلمة في البصل والبصيرة أو يشعر بوحشة لا يعلم مرارتها إلا من تذوقها ولا يفكر أمام أي مصيبة أو أمام أي محنة لا يخطر بباله أبداً أن يفكر في المعاصي والذنوب لا يخطر بباله أصلاً أن يفكر في المعاصي والذنوب وهذا عندي من أخطر آثار الذنوب والمعاصي نسيان الذنب وقد يتجرأ الإنسان منا على الذنب في الخلوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ثم في الجه والعلن ثم لما لا يجد للذنب أثرا في حياته أو في بيته أو في عمله في التو واللحظة ينسى الذنب ويتصور أن هذا الذنب هين على الله وحقير لا وزن له ولا قيمة وإلا لو غضب الله جل وعلا منه على فعله الذنب لعجل له العقوبة حال ارتكابه للذنب والمعصية وينسى الذنب بعد الذنب بعد الذنب وتتراكم هذه الذنوب على العبد حتى تُهلكه أسأل الله أن يسطرني وإياكم في الدنيا والآخرة فالذنوب شؤم علينا في الدنيا والآخرة وشؤمن على الشعوب في الدنيا والآخرة وشؤمن على القمم في الدنيا والآخرة أقسم لكم لله على منبر رسول الله لا تقع مصيبة في الأرض مهما كان حجوها على المستوى الفردي أو الجماعي أو الأممي لا تقع مصيبة في الأرض إلا بسبب الذنوب والمعاصر يا أخي أنا أعي ما أقول حتى ما يحبث ويسميه المتخصصون بغضب الطبيعة حاشا وكلنا يقول لك غضب الطبيعة زلزال هنا ثلوج هناك برد قارس هنا حرارة شبيلة هناك ويسمي بعض المتحدثين في الوسائل الإعلامية هذه الظواهرة الطبيعية بقولهم غضب الطبيعة حاشا وكل بل اسبق وقل إنه غضب الله جل جلاله ورب الكعبة لو يؤاخذ الله الخلق على الأرض بذنوبهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة ظهر الفسات في البر والبح بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال جن لو ذلك جزيناها ببغيهم اي بغضهم فلا تتصور ان الطبيعه لها اراده الطبيعه لا اراده لها بل هي مخلوق للخالق جل جلاله لا تتحرك الا بامه لا يسقط لا تسقط حبه قطره حبه مطر بل ولا تسقط ورقه في نخلة أو شجره بل ولا تتزلزل الأرض هنا بل ولا تخسف الأرض هنالك ومن يتابع منكم الفضائيات في المسبوع الماضي حدث خسف في مكانين على التوالي حدث خسف للأرض في مكانين على التوالي يرتكب على ظهر هذه الأرض المعاصي والذنوب فلا تسقط ورقة ولا تسقط حبة مطر ولا يسقط جليد أو ثلش ولا ينزل سقيع بارد ولا تنتشر في الأرض حرارة محرقة ولا تغل الأسعار ولا تكفر الفتن والنحن إلى آخر هذه الصور إلا بتقديره جل جلاله بسبب ذنوب الخلق ومعاصيهم وسأبدل شبهة في ذهنك الآن أيها الوالد الكريم ايها الإبن الحبيب حين يدور بذهنك الآن مهلا مهلا أيها الشيخ إذا كان ذلك كذلك فلماذا لا ينزل الله عز وجل بلاءه على أهل الكفر الأصليين أنت تتهمنا الآن بأننا نعاني بما مما نعانيه بسبب الذنوب والمعاصي فما ردك على ما وقع فيه أهله لا في المعصية بل في الكفر الأصلي بالملك العليه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 فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به من آثار يا رب ما هي النتيجة لأولئك الذين نسوا منهجك ونسوا ما جاءت به رسلك ونسوا ما يذكر به العلماء ما هي النتيجة زلزال الأرض لا الخصف لا المسخ لا وإنما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم بلسون فقطع دامر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هل زالت عندك الشبهة ما ترونه إنما هو استدراج ومع ذلك فأنا أعيما أقول حتى الغرب يعاني الآن في كل جوانب الحياة في الجانب الاقتصادي يعاني في الجانب الأمني يعاني في جانب قلق النفس والاضطراب وعدم الشعور للسعادة والراحة والسكينة والطمأنينة يعاني كل أهل الأرض بالاستثناء يعانون والمعاناة ظاهرة بسبب بعد الخلق عن الحق بسبب تشرع الخلق على الحق بسبب مبارزة الخلق للحق بالمعاصي والذنوب في الليل والنهار لا تتوهم أبدا أن شيئا في الكون يقع بلا حكمة أو بظل لو قلت لك يا فلان قلت لي نعم يا فلان قف أمام هذا الجمع فقام فلان ثم أقول له أنت ظالم يقول ماذا ماذا تقول أقول له أنت ظالم أقول له عوذ بالله ما ظلمتش حد يا شيخ أقول له لما غضبت لما غضبت وأنا أصفك بالظل أليس من الخجل أن يغضب أحدنا إن وصف بالظل ثم نتهم الله بالظل ألا نخجل يستحي أحدنا ويغضب إذا وصم بالظل وهو ظالم حقا وأنا ظالم حقا لنفسي على الأقل إن لم أكن ظالما لغيري فأنا ظالم لنفسي وقد يقع الظلم مني لغير بعن وبغير علم بقصد وبغير قصد ولما لا وقد قال والدنا ادم ابونا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين وقال ذنون النبي الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقالها نوح وقالها موسى وقالها محمد سيدهم وإمامهم فيغضب أحدنا إن وصف بالظلم ولا يستعي أن يصف الخالق بالظلم لا يقع شيء في الكون إلا بعدل وحكمة فالذنوب أيها الأفاضل نسينا الذنوب نسينا المعاصِ يتجرى وحدنا على المعصية ولا يعاكمه الحليم جل جلاله على معصيته في التو واللحظة فينسى ثم يرتكب معصية أخرى فيمهله الكريم جل وعلا فينسى الذنب الأول والثاني ثم يرتكب معصية ثالثة فيمهله الحليم جل جلاله فينسى الذنب الأول والثاني والثالث والألف والألفي وتتراكم الذنوب على الذنوب على العبد حتى تهلكه في الدنيا والآخرة تبدأ الذنوب أيها الأفاضل أحذر نفسي وإياكم ووالله الذي لا إله غيره أنا أتصور وأعتقد أن الموضوع الذي أتحدث فيه اليوم إن لم يكن أخطر موضوع الآن فهو من أخطر الموضوعات لأن الناس قد تناسوا الذنوب والمعاصي والسجيئات يبدأ الإنسان في في الخلوة يبدأ في الست حيث لا يراه أحد يال العار لو أغلق على نفسه باب حجرته وأغلق النوافذ وأرخى الستائر وهو يرتكب معصية والله الذي لا إله غيره لو تحركت قطة لارتجف قلبه واتطلبت أعضاؤه وقام ينظر من ثقب الباب هل استيقظت طفلته؟ هل استيقظ ولده؟ وهو في حجرته يبارز الملك الذي يعلم السر وأغفى بالمعصية هو في حجرته يشاهد فيلما داعرا يشاهد فيلما فاضحا أو هو في حجرته أو في مكتبه أو في شقةه التي أخرج منها زوجته يرتكب السنة أو يشرب الخمر أو يعمل عمل قول لوط أو يأكل الربة أو يأكل أموال اليتامة أو يغتاب إلى آخره هو في معصية لو سنع صوت قطة لو حرك الباب الستار لو حرك الهواء الستارة نافذته والله لارتشف قلبه والله لارتعدت فرائصه وقام وأغلق الجهاز ثم قام لينظر من ثقب الباب هل استيقظ طفله ابن الثالثة؟ هل استيقظ طفلته ابن رابعة؟ يا مسكين تخشى من أن تراك ابنتك ولا تخشى من أن يراك الملك الذي يعلم السر وأخفى يا مسكين جعلت الله أهون الناظرين إليك جعلت الملك أهون الناظرين إليه تجرأت عليه بالزنة وتجرأت عليه بشرب الخمر وتجرأت عليه بسب أمك وضرب والدك, وضرب والدك وتجرأت عليه بأكل أموال اليتامة وتجرأت عليه بعري امرأتك على شاطئ من شواطئ البحار وتجرأت عليه بالظلم في منصبك الذي أنت فيه وتجرأت عليه بأي صورة من صور الزنود والمعاصي وجعلته جل جلاله أهول الناظرين إليك آهم يا نفس إن كنت تعتقدين أن الملك لا يراك وأنت مصرف ومقيمة على معاصيه إن كنت تعتقدين أنه لا يراك فما أعظم كفرك به جل جلاله وإن كنت تعلمين يقيناً أنه يراك وأنت مقيمة ومصرة على الذنوب والمعاصي فما أقل حياءك منه جل جلاله ما أقل حياءك منه جل جلاله ما قال لي ربي ام استحييت تعصيني إذا ما قال لي ربي ام استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلق وبالعصيان تأتيني وتخفي الذنب من خلق وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني ما قولك له إن وقفت بين يديه جل جلاله إن وقفت بين يديه عارياً من كل منصف من كل مال من كل جاه ووجاه من كل قوة ماذا سيكون جوابك أيها المسكين بين يدي الملك الحق تبارك وتعالى رب العالمين فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى في الخلوة يبدأ بانتهاك الحرمة آه. وانتهاك حرمة الملك ذنب العظيم لا يستشعر خطره إلا من يعرف عظمة ربه لا يستشعر خطره إلا من امتلأ قلبه بجلال ربه انا أنا أتحدى, أتحدى وأنا لو أحب هذه اللفظة لكن أنا مضطر إليها أتحدى أن يتجرأ واحد مثلي او واحد منا على أن يدخل بيت رئيس جمهورية أو بيت أمير من الأمراء أو بيت ملك من الملوك ثم يفكر يفكر مجرد تفكير أن ينتهك حرمة هذا الرئيس او الأمير أو الملك يفكر أتحدى أن يفكر كيف تنتهك حرمة الملك عن قصد وعمد وإسرار كيف الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه اسمع ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه وحمى الله محارمه وحمى الله محارمه, وحمى الله محارمه يا من تحوم كل ساعة حول الحمى وتقع كل ساعة في محارم الملك ترتكب الحرام كل يوم بل وأحياناً كل ساعة ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فيبدأ الإنسان في حرمات الملك في الخلوة في مكتبه في حجرته في شقته في سيارته عبر المحمول الشيطان المحمول الذي يوظف الآن في أيدي الكثيرين توظيفاً بشعاً في المعصية من الرجال والنساء ينتهك الحرمة في الخلوة اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والبيهقي من حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواماً من أمتي لأعلمن أقواماً من أمته يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يا الله يأتون هؤلاء بحسنات كأمثال جبال تهامة وجبال تهامة تتسم باللون الأبيض جبال حسنات كجبال تهامة بيضاء اسمع قال عليه الصلاة والسلام فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا سلِّم يا رب سلِّم تحبط هذه الحسنات تضيع تضيع توحيدي يضيع صلاتي تضيع صيامي وزكاتي وحجتي وعمرتي ونفقتي وقيامي بالليل وذكري واستغفاري وإحساني وبري كل هذا يضيع جبال حسنات تضيع تصبح هباء منثورة ليه اسمع ماذا قال لأعلمن لا أقواما من أمة يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا أكيد دول من الأمة يا رسول الله لا لا يمكن دول يكون من الأمة لا ده من, من الأمة بل ومن خواص الأمة إزاي؟ قال أما إنهم إخوالكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ده بيصلوا الليل كمان ده يقيمون الليل من الخواص أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ مَلْئِهِ اللَّ ضَيَّعَ هَا أُولَهِ وَخَلَّ حَسَنَاتِهِمْ هَبَاءً مَنْثُورًا اسمع ماذا قال الصادق قال ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها اللهم أصدرنا ولا تفضحنا يا بي المنتهك لمحارم الملك مستخف بالملك خلي بالك عشان تعرف خطر الذنب جاي منين ليه ليه كده ليه العقوبة البشعة دي لأن المنتهك لمحارم الملك مستخف بقدر الملك ضربت لك مثالاً وقلت أنا وأنت لا نستطيع أن نفكر في انتهاك حرمة رئيس جمهورية أو أمير من الأمراء أو ملك من الملوك في قصره أو في مكتبه لا نجر. لا يخطر بفكرك أصلاً فالمنتهك لحرمة الملك وهو يعلم مستخف بقدر الملك بجلال الملك بعظمة الملك سبحانه وتعالى وفرق بين المستخف وبين المذنب الضعيف مثلي الذي يزل في الذنب لبشريته دون استخفاف له بقدر ربه قد أزل وقد تزل لكن فرق بين زلة هذا, بين زلة هذا وزلة ذلك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أسألكم بالله كم تنتهك حرمات الملك في الليل والنهار على ظهر الأرض ولولا حلم الله وسطره لخسف بهؤلائك الذين ينتهكون حرماته ويتعدون حدوده فلا يؤاخذه الله بالذنب الذي انتهك به حرمة الملك في الخلوة يمهله وانت شفت فيلم واثنين وبقى شهر وبقى لك سنة ومن تشعره استرجع والملك يسطره هذا أكل الحرام أخذ الرشوة مرة وعشرة والملك يجمره ويسطره فينسى والآخر يأكل الربا من سنوات والملك يمهده فينسى والرابع يزني بزوجة تجاره أو صاحبه والملك يصطرها ويصطره فتنسى وينسى ويتصور أن الذنب هين على الله وأن الله لا يغار وأن الله لا يغضر فأتماد المسكين في الذنب ويفعل الذنب بعد الذنب في الخلوة ثم بعد ذلك يصل به الأمر من الجراءة على الله عز وجل وقلة الحياء من سيده ومولاه جل جلاله إلى ارتكاب نفس المعاصي والذنوب في الجلوة فلا يستحي ولا يتورع بعد ذلك أن يجهر بذنبه ومعصيته فيبرز من الخلوة إلى الجنوة يا فلان تعالى يا فلان يا فلان ثم يقول بأنه قد زنى بفلانه بالأمس وقد شاهد الفيلم الإباحي القذر الفلانية بالأمس ثم يبدأ يدل الآخرين على الذنب ويوسر للآخرين فعل الذنب يا الله اسمع ماذا قال النبي في حق هذا الصنف الخبيث المخذول المهان في الدنيا والآخرة إن لم يتدارك ويتعجل بالتوبة إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل أمتي معافا إلا يا رب سلم إلا إلا مين؟ إلا المجاهرين إلا المجاهرين كل أمتي معافاً إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً أي ذنباً من الذنوب أو معصية من المعاصي يبيت يسطره ربه ثم يصبح فيقول يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا يبيت يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه ده مخذول وأظنكم تعلمون أقينا أن هذا الصنف قد كثر الصنف الذي يتباهى بالمعصية الصنف الذي يردد المعصية والذمن أنا عملت كذا وكذا بطولة رجولة بطولة جوفاء ورجولة كذامة فلا يستحي بعد ذلك لجرأته اسمع لما أقول وانتبه له لجرأته على الله بسبب فساد قلبه بسبب الذنب والمعصية فمن أخطر آثار الذنوب والمعاصي أنها تفسد القلوب وتقطع سير القلب للرب يا والله لو تدبرت هذا لفزع قلبك الذنوب تقطع سير القلب للرب تقطع الذنوب سير القلب للرب فأنت تسير إلى الله بالقلب لا بالبدل قال شيخ ابن القيم رحمه الله اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه بقلبه وهمته لا ببدنه فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يماله التقوى منكم واشار الحبيب يوما الى صدره الشريف وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى, هنا, التقوى هنا فالعد اذا انقطع قلبه عن ربه أقبلت سحائب البلاء والشرور عليه من كل ناحية فيصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام والقلب إن أشرق بنور الإيمان أقبلت وفود الخيرات والبركات والرحمات إليه من كل ناحية فيمتقل صاحب هذا القلب المشرق بنور الإيمان من طاعة إلى طاعة ومن حسنة إلى حسنة ومن فضل إلى فضل حتى يسعد بالنظر إلى من تفضل عليه يوم لينفع مال ولا بلون إلا من أتى الله بقلب سليم يبقى يتجرأ على الله في الخلوة ثم يجاهل بالمعصية اسمع ماذا أقول ثم يألف المعصية يألفها لا تؤثر الذنوب بعد ذلك في قلبي لا يستحيي من الله ولا من الخلق أن يرونه عن المعصير فهو جلس على المقهر أو في الشارع أو في السوق الآن وأمة محمد تصلي الجمعة وهو منذ أكثر من مئات الجمعة لا يستحيي من ربه ولا يستحيي من الخلق ولا من نفسه فالجمعة بعد الجمعة بعد الجمعة وهو في يبيع ويشتري لا حياء من الله ولا من الخلف ألف المعصية صارت عادة طبيحة له يسمع الأذان وأذن للظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو لا يتحرك ألف المعصية لا يستحي من ربه ولا من الخلق وهذه تخرج عارية كشفت عن صدرها وعن عوراتها ولا تستحي من ربها ولا من الخلق ألف المعصية وهذا يأكل الربا ويأكل أموال اليتامى ويأكل الحرام ولا يستحي من ربه ولا من الخلق ألف المعصية وهذا يستم أمه ويسب أباه ويراه الناس من جيرانه ويعرف ذلك أصحابه ولا يستحي من ربه ولا من الخلق ألف المعصية هذا يخشى عليه أن يختم على قلبه وأن يطبع على قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة <تصفيق> إلف المعصية خذلان وخسران في الدنيا والآخرة ضاع الحياء من هذا العبد ضاع حياؤه من ربه أولئك الذين ترونهم على المعاصي يكررونها ويفعلونها برتابة هؤلاء ألف المعصية فصارت المعصية بالنسبة إليهم عادة لا تشرح مشاعرهم المؤمن المؤمن والله الذي لا إله غيره لو نظر نظرة في الحرام بحيث لا يطدع عليه إلا الله والله الذي لا إله غيره ينكس رأسه في الأرض بعدها خجلاً وحياء من ربه والله ينكس رأسه في الأرض خجلاً وحياء من ربه لأنه صاحب قلب حي يعرف جلال الله وعظمة الله فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر في حق من عصر واسمع هذه مني وأرجو أن تحفظها أيها الحبيب اللبيب هذه السكتة الطويلة عن قصد مني لألفت أنظاركم جميعا لأقول ما سأقولي أقول من خان الله في السر هتك الله سطره في العلانية بالله لا تنسى من خان الله في السر هتك الله سطره في العلانية اسمع للنبي ماذا قاله والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يعني ايه؟ يعني من عمل عملا يبتغي به السمعة لا يبتغي به وجه الله يجعل الله نيته وسره على نية وستسمع أنت بأذنيك ألسنة خلقي تردد الحق وتقول فلان ده بتاع شهرة ده بتاع سمعة ده بتاع مركز ده عاوز كرسي ده بيضور على منصر ده منافق ده الصعب كذاب وآخر إذا ذكر اسم ورؤية وجهه ذكر الملك هذا ولي من أولياء الله أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله اللهم ازعى منهم يا أرحم الراحمين أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به اعلم يقيناً أن سريرتك إن كانت خيراً سيظهرها ربك وإن كانت شراً سيظهرها ربك فألسنة الخلق أقلام الحق من سمع سمع الله به ومن يرأي يراء الله به فمن خان الله في السرّي هاتك الله ستره في العالمية اللهم اصطرنا ولا تفضحنا في الدنيا والآخرة وأكرمنا ولا تهن واعلم اعلم أن المعصية سبب لإهانتك لإهانتك بين يدي ربك ابتداء ثم بين يدي الخلق واعلم بأن من أهانه الله لا يكرمه الخلق ولو اجتبه اعلم أن من أهانه الله لا يكرمه الخلق ولو اجتمعه قال جل وعلا ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن أهان لربي بذنبي ومعصيتي فممن أنتظر الإكرام تنتظر الإكرام من الخلق أنت واهب أنت واهم يا من تنتظر أن يكرمك الخلق وقد أهانك الخالق أنت واهم ومن يهن الله فما له من مكرم يعني من أهانه الله بسبب ذنوبه ومعصيه لن يكرمه الخلق ولو أجمعه على إكرامه بل سيهينك الله على يد طفلك سيهينك الله على يد امرأتك سيهينك الله على يد قوتك أنت تخونك قوتك أحوج ما تكون إليها تدبر مني كل لفظة اليوم ورب الكعبة تخونك قوتك في لحظة تكون أحوج ما تكون إلى قوتك تخونك لأن القلب هسد وضعفت إرادته وانقطع سيره عن ربه جلاله فهذه القوة قوة البدن إنما هي ثمرة حتمية لقوة القلب وللطاعة الرب اسمع لابن عباس يقول إن للحسنة ضياء في الوجه بالله يا أخي ما بتنظر إلى وجه رجل تقول له وجهك منير وجهك منير قد يكون أصمر اللون قد يكون أصمر البشرة ومع بتقول له أرى في وجهك نوراً هذا الرجل يقيناً كان شغال بالليل كان في ذكر كان في صلاة كان في طاعة كان في تسبيح كان في بكاء كان في تذلل كان في تضرع كان نصلي الفجر لما ترى وجهك تقول له أخي واجهك منور إيه ورب الكعبة أنت صادق والله وجهه ينير نوراً حقيقياً ببركة الطاعة وبفضل الطاعة نعم يقول ابن عباس ان للحسنات ضياءا في الوجه ونورا في القلب وقوه في البدن وسعه في الرزق ومحبه في قلوب الخلق الله اللهم لا تحرمنا من هذه كل ان للحسنات ضياءا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق طبعا ولنا ما فيه ناس برضو بكره الناس الصالحين ده تأكيد للقعدة لا تنتظر من المنافق أن يحب المؤمن لا تنتظر من المنافق أن يحب الطائع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى أي محبة في قلوب عباده المؤمنين فالمنافقون كرهوا رسول الله وأهل الباطل كرهوا رسول الله وهو أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وسيد الصالحين وإمام المرسلين كرهوا المنافقون فلا تصادم ولا تعارض بين الآيات والأحاديث اسمع للثانية وَإِنَّ لِلْمَعْصِيَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ أُقْسِمُ بِاللَّهِ العاصي لو رآه واحدٌ من الصالحين لعرفه والله لو نظر أهل البصائر لأهل المعاصي لعرفوهم والله قد يقف رجل من الصالحين وينظر الى وجه الى وجه اخيه وجه ولده او الى وجه ابنه او من اخي توب الى الله انت على معصيه هؤلاء اهل البصيره ان للمعصيه سوادا في الوجه قد يتصور البعض ان السواد سيصبح سوادا حقيقيا ان الابيض يبقى وقد يقع والله قد يقع ولا أستبعد ذلك لكن في على البشرة غضب على الوجه غبرة على الوجه قطرة تنظر إلى وجه المعاصي له سحنة معينة وجه الزان مثلاً وجه شالب الخمر أعوذ بالله عليه غضب عليه سحنة معينة يعرف بها أهل البصيرة أولئك من أهل الذنوب عصمني الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها إن للمعصية سوادا في الوجه اسمع وظلمة في القلب قلب مظلم سبب المعاصر تقول له قال الله ما تقوله عمل الصبر قال الرسول قل للصبر ما فيش فايدة لن يتأثر القلب لا بآية ولا بحديث لي لأن القلب مظلم إن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق أهل الإيمان يبغضون أهل المعاصر لا ترى ألفة بين أهل الطاعة وأهل المعصية أبدا بل تراه شاعرا مستشعرا للوحشة بينه وبين أهل الطاعة لا يحب مجالس أهل الطاعة لأنه يشعر أنه يختنق فيها وأنه يقيد فيها بقيود من حديد أسمع أجلس لعالم أو لرجل صالح يعود كل شيء قال الله قال الرسول وأنا ما أسوقع في باب لا أبعد فيحرم نفسه بركة الجلوس بين أيدي العلماء الربانيين وبين يدي الصالحين قال لقمان الحكيم لولده يا بني زاحم العلماء بركبتيه زاحم العلماء بركبتيك يعني احرص على مجالس العلماء فان الرحمه تتنزل على مجالسهم كما فان الله يحيي القلوب بكلماتهم كما يحيي الارض بوابل القطر يا بني زاحم العلماء بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بكلماتهم كما يحيي الأرض بوابل القطر أي بوابل المطر فهذا العاصي يحرم من بركة الجلوس بين أيدي الصالحين وبين أيدي العلماء كيف يسمح عالم رباني لمذنب عاصي أن يجالسه في مجلس معصية لا يقبل ويحرم نفسه بركة الجلوس مع الصالحين وما أكثر الصالحين في أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم سأقف بعض مع بعض آثار الذنوب سريعا لأن الوقت مضى سريعا جدا وهذا أيضا من الذنوب فمحق البركة في الأوقات بسبب الذنوب وبسبب المعاصي ومحق البركة في الأرزاق بسبب الذنوب والمعاصي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 وأشهد أن سيدنا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين اللهم صلِّ وسلِّم وسلِّب وبارِك على إمام الطائعين وعلى آله وأصحابه الصادقين وعلى من سار على بردهم من الهدات المهديين إلى يوم الدين أما بعد فيائي والأحبة الذنوب تزيل النعم وتحل النقم وتوحق البركة أنا أعجب لأولئك الذين يستغربون إن وجدوا أن الله قد وسع الأرزاق على طائع من الطائعين يعجبون ولا يعجبون إمرأة ربنا جل وعلا قد وسع الرزق على مذنب من المذنبين وعاصم من العصات المتهتكين خلل هذا خلاف لسنن الله الكونية فسنن الله الثابت أن التقوى سبب لسعة الرزق وتيسير الأمر وأن الفجور والمعصية سبب لتعسير الأمر وتضييق الرزق هذا هو القانون هذه السنة الثبئة الثابتة ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث نحتسب والمعنى ومن لم يتق الله لم يجعل الله له مخرجة وسيعسر أمره قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى والمعنى ومن لم يتق الله لم يجعل له من أمره يسرى بل سيجعل أمره عسرى هذه السنن الثابتة قال صلى الله عليه وسلم من, جعل من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة هل سمعت قول الصادق؟ قال من كانت الآخرة همه والحديث روى الترميدي بسند صحيح من حديث عبدالله بن مسعود حديث أنس؟ من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له فيا من تعيش في ضنك وضيق من الرزق فتش عن ذنوبك حبيبي فتش عن ذنوبك يا مولانا ما فيش محلي بفتحك إلا وليك الدنيا مأفولة في وشك فتش عن ذنوبك يا مولانا ما فيش شغل بروح له إلا ويتوقف فتش عن ذنوبك يا مولانا بقالك هذا سنة منشعالي فجمع في إيدي عشر تلاف جنيه فتش عن ذنوبك يا أسئلة كثيرة فتش عن كثيرة فتش عن ذنوبك فتش عن ذنوبك قال الله اسمع لكلام ربك وكلام نبيك ما فيش كلمة بدون دليل قال الله ذلك بأن الله لم يكن غيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسكم اللي غيرت أنت اللي غيرت أنت الذي تركت طريق الطاعة أنت الذي سلت سبيل المعصية أنت الذي شككت في وعد ربك وتسرعت وتعجلت لأخذ رزق قدره لك الله لكنك صممت أن تأخذه بالمعصية ولو صبرت لا أخذته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه نماجة وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان من حديث أبي أمامة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 أنت تصرعت هو رزقك هو رزقك لا أخذه أحد أبدا لكنك تصرعت وحصلت عليه بالحرام لم تحرص على الحلال وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن ابن ماجة بسند حسن من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أنت مشو أخد بالك الدنيا مقفل في وش ليه كما يقولون بسبب الذنوب ورب الكعبة بسبب المعاصي إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه اوعى ترجع تسألني تاني وتقول لي طب الكفار في ساعة من الرزق ما أنا قلتلك قال جل وعلك ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أي بل لا يشعرون انهم مستدرجون بهذه النعم فلا تتوهم ولا تغتر بستر الله على اولائهم وتقلبهم في النعيم فإن الذنوب تزيل النعم وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إجمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها أختم بحديث وإلا في طويل يحتاج مني إلى جمعتين لتكملة الحديث عن آثار الذنوب والمعاصر فلا آثار خطيرة على الأفراد وعلى الشعوب وعلى الدول وعلى الأمم وعلى البشرية كلها لكنني بإذن الله تعالى لمن سيتابع هذا اللقاء بعد لقاء آخر إن شاء الله عز وجل بعد جمعته مجمع أهل السنة بدموه لأنني مرتبط فيها بالتفسير بعدها بإذن الله تعالى سأعقب على خطبة اليوم بخطبة أخرى سأعنون لها بعنوان أمان أهل الأرض الاستغفار إن شاء الله تعالى لأملأ القلوب بالأمل ولأبين الطريق للعودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى لكن على أي حال أختم بحديث وموعظة وتذكرة سريعة بليغة يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن ابن ماجه والبيهقي ومستدرك الحاكم وغيرها بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إسماعيل الأثار إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهن يظهر بقى الإدز والكيلاميديا والاستيلان وغيرها من الأوبئة والحمّى الشوكية والحمّى القلاعية وحمّى البقر وحمّى الغنم وحمّى السمث لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها والله أُعلن عن الفاحشة والله وخُصصت للفاحشة فضائيات كاملة وجُند لها جُنود وخصصت لها اسمع مننا الرقم ده أكتر من ثلاثة مليون موقع إباحي على الشبكة العنكبوتية تصور وأفلام الزمن أكتر من ثلاثة مليون موقع ثلاثة مليون والحليم لا يعشق وهو يغار والله يغار إن الله يغار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 متى سنتوب إلا أن نتوب اليوم إلى علام الهيوب بعد هذه الكلمات التي تحب وتذيب الحديد ورب الكعبة باب التوبة مفتوح لا يغلق في أي لحظة من ليل أو نهار ما عليك الآن الآن إلا أن تعاهد ربك وأنت بين دي على التوبة عاهد ربك بصدق على التوبة من أي ذنب من كل كبيرة ومن كل صغيرة اسمع وأنت على يقين مطلق أن الملك سيفرح بتوبتك إليه الآن الآن سيفرح الملك بك وهو أعلم بك هو أعلم بك مني وأعلم بك من نفسك الآن وأنت جالس من الآن من صدق الله في التوبة وخرجت أنفاس التوبة ملفوحة بحرارة الصدق والإيمان من قلبه والله لا يحجبها الآن شيء حتى تصعد إلى الملأ الأعلى ليفرح بها الملك الأعلى يلا الآن لالله أشد فرحاً لتوبة إلى أخر الحديث في الصحيحين من حديث أنس الآن وأختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عمر عبد الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبية تبحث عن ولدها حتى إذا وجدته ألزقته ببطنها فأرضعته فتأثر النبي بهذا المشهد الرقراق الرحيم الحاني وقال لأصحابه أترون هذه الأم؟ أترون هذه الأم؟ طارحة ولدها في النار ممكن الأم أن ترمي ابنها في النار قالوا لا يا رسول الله فقال لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها قال أحد الصالحين اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بيه وانا أعلم أنك ارحم بي من أمي وامي لا ترضى لي الهلاك والعذاب اف ترضاه لي أنت وانت أرحم الراحمين اللهم لا تنعل احد منا في هذا الجمع ذمته إلا غفرته اللهم لا ترى على احد منا في هذا الجمع الكريم ذمته الا غفرته اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذمبا الا غفرته اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصر واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تحدس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء يا من ذكره دواه وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء اللهم ارحم من رأس ماله من اللهم ارحم من رأس ماله من رأس ماله من وسلاحهم البكاء اللهم لا تردنا اليوم إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وتشارةٍ لم تبور اللهم لا تردنا إلا وقد غفرت لنا كل الذنوب والخطايا اللهم لا تردنا إلا وقد غفرت لنا كل الذنوب والخطايا يا رب ارحم ضعفنا واشفر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وذك أسرنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أتى التواب الرحيم اللهم اجعل بلدنا نصر أمناً أماناً سخاءً رخاء وجميع بلاد المسلمين اللهم وفق لات أمور المسلمين لما تحبه وقرغاه وارسفه ربطاناً الصالحة الناصحة النافعة أسطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذنياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا ما كان من توفيق فمن الله وما كان من سهو أو خطأ أو بسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن نذكركم به وأمساه